111. إنما يستجيب الذين يسمعون 112. والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن آية ولكن أثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم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 قبل كفأ خذناهم بالبأس وضّراؤ إلى أن لهم يتضرعون فلو لا إزجاؤهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون.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 بغتة فإذا هم مبلسون فقط عذابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم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 أفلا تتفكرون وأنذذ به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون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 112. أنه من عمل منكم سوءا بجهادة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم 113. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجيمين قل إني نئيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتدع أهواءكم قر ضللت إذا وما أنا من المهتدين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 تعجلون به لقضي قضي بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين اي شر كان عشر أفري كنت تنادو وهنا كم دياري عشيرتي دي نو سودي ونا صاحب سنا تفسيرك غورانك الكريم كا سدحي الله ذاتا يادود بوكا كو بانغا ايضا اللي هي صوتنا الضبوخة باللابان ايضا كنميدا من سورة الانعام ايضا كنتن يسديداتنا واقعي ايضا من سورة نفسها اسلا سورة الانعام كنميدا سورة الانعام وصورة المكية هذه سورة المكية تتخصص في قضايا التوحيد التوحيد له ابنه إله وإنه واحد كي تلمان ليس خبوبية ديسية ألوهية ديسة وحي دي لقرآن كي إكاد ليس وعلى إكاد ليس رسولك عليه الصلاة والسلام العيات الأخرية بعثك أخي ما تإكاد ليس قال تعالى فبوح يريئن مادتك لماها يستجيب وحاورك إبا أقبلها يا. يا اودن حق لو ييراي ددكا الرسول صلى الله عليه وسلم اوو ييراي اممدا وها اوغولاناي الذين ددكا يسمعون واحمقلا يمركا هله او هو قلب عقل كل الاستقبال أنا حواسطة اي امرك ملك أروحي قمانا إذا قلب قدري إذا كل كقبضة أن مقل في ولا بلجيحين حب قلبي ما ينقل في جيزة كل كقلب في هذول إنتاج شركي يجعلي يا الله القلب في بابي حب قلبي أقل ما ين سادات بعيبلي سبحانة والموتى كل إنتاج قلب جوز وأنجعي يبعثهم الله إلى فاق يا مصاب الحندونا ثم أدو صاب الحياك الجدان إليه الى الله أبا وين الله إلى غيره أحد كلم له يرجعون اللعيلنا يا ودعولا هي دينها هي وعدها هي وانها وحنق البغاض لنتي كثا إدريسا مايا إذا سيأتون كنا كنا رانا يا أخيرا الغصاب الحنايا ملك علي وقالوا لولا نزل عليه اي احد البنجرين مر كسته سيدي الرسول هو قال جزا ده وحي دا السماء كيمان ايي دي دناين وحي دي جيرت محسوسه او كوني الرغنه عشان نبي صالح وكله هوذي النبي اليسو وكله فانت يوشي النبي موسو وكله قوه صار ربنا دي جيرن قال تعالى إلا وحوه وقالوا مشركين توحيرا ذا قال هذا لولا نزل ما لدجيه عليهم محمد دوشيسا آيات ما آيات كونها اللقود دجيه من ربه خد حقي ما اللقود دجيه أركاسا رمين لهين قل راعله آيات كونها ومعصوصة وإساركيسو وإقعانده تابانيسو حديه اللقود دجيه ورمين لهين وراعله قل وعطى شغل جواب الرسول صوبانه إن الله إبوهين قادرون اللهم يذون على أي نزيل إنه تجي آية سنو مدعا وحي قوشو دجيه كوهك لإنه سود جيه إبوه بحبكوا معها وحيو شود جين لها وحيو شود جين لها وحين أقود تجدونا في سورة الإسراء وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون كله هذا أي أن ما في لوس وتجيوا علامات الدلالة لوس من يدعيني جيل حديث بيني ولا بابي إنجيل إذن آياتك الدلالة إنسان كيند لا يمين كنا وما منعنا أن نرسل بلايات إلا أن كذب بها الأول واتينا ثمود ناقة فضل موبها وما نرسل بلايات لا تخوفه سيدرت يدبعي بييري إذاً آيات جيهال لأي بماها لكننا أكبرنا إذاً رومين آيات تالفظين سيدة أما ظهرات أين الرومين بأن إيانا الرومين حدائف إلا حلاقة حكتا إذاً آيات تحدي قران آيان الرماها لما آيان ورصدين سيدة ترات يدبعي بييري ولكن آيات أكثرهم بدم كود لا يعلمون ماهوغ آيات لأي انتنبع كجرين Aidavarjojen uudistaminen on vaikeaa. Kun menin kappaleen, ei on valmis, vaan ajoineen on valo. Mahdolliset vaikeuksia, kaikki ajoineen on valmis. Ajoineen on valmis. Ajoineen on valmis. Ajoineen on valmis. والدنتان والدعو احمن وحنون صدام قال تعالى <تصفيق> الى وحي يوم من دابة نفس عطائه مجرته في الارض بلك قديسة كسعطة ولا طائر سمبر بوضان مجره يطير بوض بجراحه لمديس قربة حدب واحد من دات المانتان لبقى ابنك وحي كسعطة قال تلمان ما يدابته ما يدب على وجه الارض سنجا قرقيس و خا كو سوقدان لا ييرا كل ولا تلماماي ولا طائر يطير شمبر هو بوبايانا ولا تلماماي يا ترى حيوان كان بده بدا غليهدو كنون مدابه في الارض لا يكون جيران مس طائر كان يكون جيران طائر كان يكون جيران وحيوان كان بدا كوجيرا بوبان و خا هو بوبيدا عصود كيديها داصودان ايا هو بوبيدا هو خي كون هو ذا بوبا قلوا بلغوا ضباشو قلو أن يلايهم يجون حوي حسابين كل خواك دوين قل خيشو بدج أما واحد بتكونون أما واحد بر كونون أما واحد مرة إنتوا إيشو جي إلا أمامن ومديالو أمصالكم إذا كا إذا لمديهم هو إذا كلامديهم حاجة لا بلغة بلادة عن جي هي متطلباتها هي هنا وعي عونان هي وعي عبدان يأينا إسبران والتراصلان أي أيدون أياد سيدينا يقول الإنسان هنا بقيه يبنه بأيه وليبنه اللهم الحافدان وإن من شيء إلا يسبحوا بحمده ولكن لا تفقهون تصبحهم إلا أمم أمدي ألو أمثالكم إذن لمدة ما فرضنا كما نتقين بأي بجري في الكتاب كتاب الكديس من شيء أحبابكم مع المتقين حديث الله المعروف هو كتاب قيّاي وأول بقر لني حدوه قرآن قيّاي وأكثره كام بقر عدا لني ثم كعدال إلى ربه أم كثيراً بدل ربي يقول عدي أي يخشلو سيودني الله كل منا يا والذين أرداش كذبوا بنيا بآياتنا آياتي أبي أسند على قيضا كوي وحيدة السماء لغز وتجي يكون كونها الدنيا شركي يا دلكي يا هانكي يا مالنكا يا كو معجيزاتكا اي نبي يا شا لو صم وكو دغلا اون حق مقلي وابكم وكو افلا في ظلمات نقدي القدي جهلي يا شركي يا الله لا القدي ما يكون وليين كل ما شياء با دخداي والغدر من ددكا يا الله إباؤو دون إنه اللمي يبنله وقالوا من أيها ومن ذلك يشاء إباؤو إنه هنونيان يجعله إباؤو منكي وحوية لأيها على صراط ودكوركي مستقيم توصل وهو الدين الإسلامي ودذا توصلنا إنت الإسلام كون وكواه مسألة القضاء والقدر سيدي إباؤوكي سوه تلق لي أيافوني سوما المهش انما وحى لما استجيبوا وحق وقال قَلَادَهُ الَّذِينَ ندقت يسمعون لقد علل وحكم دغيسنا والموتى قوم دنتهي قال هذا لقد هموا الله الا صابحين دون ثم هدي إيبا ككدال إليه إيبا اي بسصبح يكذا اليه اي يرجعون الين طلبنا لولا نزيل ما لدجيه عليه النبي محمد كوركيزا آية آية كولئة ما لدجيه في ربه ربه حكي الله لدجيه فآية موسى وعيسى وصالح وكالي يقول وعاتر هذا إن الله يبوينه قادر وأهوذا على أن ينزيل إنه لدجيه آية وحيكوطها الملك ونكيبنا أكثرهم كوان تلبنا يا إنت وضبنا لا يعلمون آية إنه يهلاك تأي ما أغى إحدى أبيهين ما ينضى بدل وما من دابة نفل الصعوة المجرته فلا الأرض ألك القنيسة ولا طائر وحبوب يطير وما بجراءه لما ذي سقريب في الهواء أو في الماء كبوبة إلا هدي أجرة وما من أمدي ألوي أمثالكم إذن كان نروسا هي قاردة إيا متضلباك إيا وحولبا إذن قرامدة ما فرضنا كمعن ننتج في الكتاب لا المعفوذ كونيسا من شيء وحفا أو وحو البوجي لإذلك لحو المعفوذ كونكو ثم كذلك إلى ربهم ومكا تردب ذا ربك والحق أي يحشروا لا كل من يوم والذين أرداشا خذبوا بينيا بآياتنا آيات كما إذا كذبوا بينيا ثموا هاي قال عن الحق بيكادك لأيهم فلا يسمعون الخير ونأت مغلب وَبُوكُمُنْ كُوهَ أَفْلَةً عن الحق بي فلا ينطقون به حق هذا المعين في الظلمات نقدية القضاء أي يكسوا بنيهين في أهلية كفرية ضلال ما يشاء الله تذكي إبادونه يدرنه هو الألمية ومن تذكوه يشاء به الدعية ذي تدوننا يالا على الصلاة من مستقيم من توصم قولا فهذا أمرك حقه لو قد يوحي يجير كل اللوش سوفانا هنالا سبر قليه ايضيه اخرى لو صبر قليه ايان كان سؤالا يمن قال تعالى الى وحوه يلي قل فصول الله وحاطرة ارأيتكم واحد قال ايش اكتان ان اتاكم هدو ايديه ماد عذاب الله إلى عذابك هدو ايديه ماد أو اما سي عذابك جبل ساعدي قيما يريد انت مد كره ادب كالمساعد اي مد هو مشاكره واذا كنت تنرون كل كودي مد غير الله الا هو وحده يماد تدعون توتو والسؤال ما الله مركدباتي مد الا هو انه وشيتو جيرين كره لدغن هي اي يا شرك لا سمين جري غير الله اي بو وحده ان فيا تدعون توطًا إن كنتم ذات انسان صادقين كو الرشغاي ان اي واحد كانت اعبود انسان غير الله واحد تريان قل كذلك اردت ان ما ويرتا بل الله غيرك ما توطتان اي يا ا بتريت اي تدعون توطًا قلت اباتل لكمان دان الى كل دي توطتان كل كذا فيكشفوا بصيره ما ببكيات تدعون باو يرتن ان هي وهو في ذا إنسان مركو إنسان ودانو حدوث سندون فيذي مايو وتنثونه في ذي كوا إلا ذل أرنتوا مركي أتكاتوا ما أصنام تاد ترسل يكون يبوح لولا جزانت وإلا ذلوا وحد أخته وحد أين ينكوال مركا قرثلنا قيعي أيال أقترا قرثل اللي تنا حقا لمألو ولا بدو حداه أصلنا إنا نديرني إلى أمامين أومادي على عنو درني إن قبلك أديك محمد أورتا خصوب بلبن عنو أومادي درني فأخذناهم خصوصي هذا درني ولا بيني عديل لا بيني فأخذناهم أومادي وعنو كعبني بالباسة أظر إيه باهية جاجو والله را أظر إيه عزيزية دلال أيام أومادي كعبني ورجل دجلام أيهاي لعلهم أومادي همودن تولا تثور راعون بين الجعلان والجبعان طيبهم مقدر فلو محله يالي واي لا لما يالي ان قرته جاءهم ومداه ويمين بسنا ادب كنده مركو ويمين ثاروا من يغبي سكهم بهيا الى هدعان والجلعان محله يالي لما يالي ولكن هي جاء قصد قلوبهم يا في الكودي ما انغكتي او حتى حد يشد الوقبتي ذل هويه سبب خيالات اللعب انتي وحاكه جنبي واكان ووزينه وحا او قرعيه لهم ايغا الشيطان اولاد منعونك ايامه وحن قرعيه اي كانوا وها يعملون يعملونك وصنعيو وكان مركي دقي داف با له لو اكون سوايه حاجم لما قرتي اي نسوا الوان ما وقع ذكر اللغهانيه بهما فتحنا فرنى حريهم كركوده ابواب كل شيء وعلى اركه كله البنكي شي ايانو فرنى حراقي حتى اذا فرعوا قرتي فرعان بما وطول سيي اي كو فرعان اي أن اخذناهم غضبا بغته شي كذا ولا ما فلانا فإذا هدنا غواني هم ايغا مو بلصون خير إليك وكبقوسيوي فقطيع للدبرجو تابير القومي بس كي أودن بيا الذين قومك ظلموا جردر سري أيام الرجال والحمد لله رب العالمين إنجازوي يعمل هذين القبطر وأين ياتو آخر أنا كأودن بيا الحمد لله رب العين. الحمد لله في العالم وأين ياتو وصدق الله في قوله وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كل قاتل حذار ما لحقوا لذبرجوي وحمو منينا هلا بد باديوه ونحمو وين له القوم هذه فقضي على ذبرجو تابروا القوم فكيدم جي الذين ضطج فلا مو قدر سري والحمد لله ما ندري شيء إلا يبوي ناله الله رب العالمين أنكر ذلك وربك قل وعذارى رسول الله أرأيتم وحديش ان إن حبي حبيو إذيني ماذا أداب الله إلى أداب كيسي أغير الله تدعون وعن الله مباطوكتان أو أتدكم حضايذين تماده أساعة ساعة قيام أعتماد أغير الله إبما هاني واعكالي ميا تدعون ملكا لبنزين توكتن إن كنتم هداتين صادقينك وكل رجعية في قولكم أن غير الله يفع فلماذا لا تدعون عند الشقائد يبقى مركو جيرو ما توكتان هذا يوحكو يا بل على غير كما باردان إياه إبكالي أي تدعون توكتان فيكسبوا إبوافا إذا ما دل كيات تدعون إبواو يارتان إليه إبكا إنساء مركو الربو وتنصونا وأحل مانتانو ما تشريكون واحد إبا لو دا جسان دب مركو جيرو وقالوا يا لاني نرسل جيرين ولقد حالب ارسلنا الى نذرنا الى قوم من بدل رسول بدل هم ديال اي الرسول نذرنا من قبلك اليغورتا اي قومه بدن رسل بدن نذرنا اخذناه قومه وحن كو قمن بالباشي عن اياشي تذا قورته اوغو غليني افلو لا ماخا له يلي وايي لومو بييري اتغورتي جاهوم اومداهو يمي داسولا انا خننا مرخو يمي ان يتلراو جلان محلو يلي وايي ولكن هيا شي قصد واحين ققت قلوبهم دا لهم ما بيالكو دي بانققت وزين الشيطان سيداندا قرحيي لهم ايغا ما عمل كيي كانوا في الدنيا قوّة جداً يعملون قوة سماية، على ما قرّتني نسوا المال ما وعي يكرين لجوه عن يبه ما، ويسنّكوا حسوساً وعي، أيام فتحنا فرناي على يمكاركولا أضابا كل شيء وعلى أركايدايلكي البابليسي ما نفرناي كل قاضي وح كجاي بابي آمن يروح البلوغ هذا أيها در سمال ما قديم قدره يسي لوجو باللاوي. يا فلان بالله جاري وفتونا عليهم ابواب كل شيء حتى الى فرع مركا فرحان بما هوها بطولسي اي انا اخذناهم قمنا نقطه كذا حيل هذان قمن همياا مقبولين سو كو كو سيف اقطعه فحل دبر قويه يدور القومي اخر القوم تسقي قدماي الذين والحمد ما حسيولان جاي لله كيف ويناله له رب العالمين او ايد الكل ما مولاي اي هانت يقول رايت انت باللغاز وكان مرى او واه اللي يري ما قالكاد واخ ما قله انسان يا ارى قالو حركه سين هادين لا يدين كم دويو او وجعل لكم سمعه ولا بصار ولا فده اول اللي هي دغه عقل قينيه الي اكو قونسان حدو إذا نكملوا بيو فيارم إذا جاء إلى هني كذع الله واربت إذا ينسوا عينه ما قلقي لا جاء هي قلبها اللي هاسليهنا بره ودنيس حدو ما دوا بيو دقيقة إنديو إذا ينسوا بيو إذا الله إذا نكفر دعية ما قال تعالى إلى وحير غلوحات هذا الرسول الله الرأيتم قالوا حديث أقتال من أخذ الله حديث بقبته سمعكم ما دقاه هادو إذن كجفو وأبصاركم أرقي يالكين هادو قبطو وإنها إذن مذوبين أوه ختمة وألا ألحموشارو على قلوبكم لا بيالكين كوركيدا أوه أحبقنا هو إذن من إله معبدواكما غير الله أنا إباهين يأتيكم إذن لائما إيه وحا إباهي لك يا إذن لائما أركاس ربي إلي سبحانه انظر دور كيف صدعان نصرفوا وقو جد جديني الآيات آياتي ما با نوال باللغاتو ثم مالكي نوال باللغاتو سي كالكدان هم إيجا يستفون آياتي واكد يتناعيانو كهنون مايان يقول وحاطر هذا المركض الرأيتم وحاد قال إيشكتان إن أتاكم حدو إذين يمادو عذاب الله إلا عذاب فيسا بغتة سلما فلانو كلاب إذن كون أغيسيس يكور كوارقبين مركلية تعدو إذن قبصدو أو جهرة حبيب الليذين شغلوا الليذين جيرا فرسوا أحضار الليذين عذاب أيها حليه لكو من لا هلاقا وعذاب غاسم كل عام إلا القوم تدماهان معد كلوا كل عام أظالمون قردار سضي ووحي ظلم سمي أي عذاب كهدوه ماد مضانوا بضع في حيث الظنية الرعي الذين آمنوا وكانوا يتقوم وليقول الله اللي بدبادين وما نرسله ما ندرنه المرسلين خصوصي برناه إذا ندره إبادانه وحا ندرني إلا مبشرين إنه رسول شددك حق الروميين كان أقول بشاريات ومنذرين حق وقفك البانيين حداب أقدقان ما كان رسول هي إذا الدين تبندقان فمن روحه آمانه خصوصي يوحي لسعوت الروميين وأصلاحه أمل كيشاه قادية هلا خوفن ده أبسي عليهم كركود دتك ما ولاهم دتك عن مايا يحزنون كوه الولد الله قي بعض بنقنا يا مركي كيدعوذي يدين تسي ما ده قي بعض عن روما يسوي كنتي لما على كان والذين أرداسه كذبوا خصوصيا وح أيش عن بنيتي عياثنا عياث كنا بنيتي يا مصهم وعتابنا هالعادات اذا ابتاغون دونا اما في سبب شيء قانون نخله يسقونه فلا قوموا قل وحات هذا الرسول صوبهم رايتم واحد قال ايش كان مشركيننا انخذ الله يبهدو قاته سمعكم ما قال كا اذا قاته وابصاركم ارى اذا على قلوبكم لعلكم من الههم معبودا غير الله أنا إباهين يأتيكم إذن الله من بهي وحي إباقاتي انظر في رسول سبحانه كيف سيداء نصرف أغغغة ديني الآية آيات القرآن كان أغغغة ديني ثم كالقضال هم إياها يصدفون آياتي بيكجه الثنائيان إنتي رميان أو إراعان كو اعتمار مايان يصدفون ويعلموا آياتي بيكجه الثنائيان يقولوا حاطر الله أرأيتم وحديش أكتاً إن أتاكم هدو إيديهم أرأيتكم وحديش أكتاً إن أتاكم هدو إيديهم أذاب الله إلى عذابك هدو إيديهم بغتة كذب أو جهرة عبان هل يهلكم اللي هلاقا إلا القوم تدمهان عبكة لأظالمون أقر درسلي وما نرسل مضرنا المرسلين خيارتان نضرني إلا مبشرين منه دفع قوم بشاريا اي يا نضرني ومنذري من يدسك حمها وغدغا كل كا قفقي وخي رمهيا يا قفقي بينيا لقد انبودتكم قلسمايا ولا رمه شيء واكوكن خمن روح امن فنديك رسوشا لا تدري كي اوثيل لا تدري يوسهق او واسلحه عمل كي في ونازي فلا خوف ابزي عليهم ذلك الكل كودان ميزو لهم الامن والطمانينه والسكينة والوقار بإليهن وَلَهُمْ أهانا مايان يعزنون قوة لان يذول ولا فلهم الفرع وصرور والبهجة والحضور بإليه والذين أرداشا كذبوا بانيه يا عياتنا عيات كان رسوس الله بذرني كوة بانيه يمصوهم وعطابا دون العذاب عذابا المغدان قل أقول لكم عندي خزائن الله مركه رسولك عليه الصلاه والسلام فان عندي شيء كجيرين يرو كابره الله قال لا غاجي يديه صوبرقي مركه يرادان ثوابته هو وهو البيد مورا خزنها الى الله وهو البكجره انفرود هيا اذن مورا قرت يراذن علم يا يديه وحكن غيبنا قال اذن مورا قرت يراذن محض وحنا ليس قد وحو عبيسه أسوقه وصعته ما لي هذا الرسول ليأكل طعام ويمشي في الأسواق إوارت وحوي أول بان إذا نور ما لك بان هاي قل جوا جوابي ووئ وجبله وعيا وح النصم وحيفا عوي إلا إيشي ينغها إوح مصميون قل وحات هذا الرسول الله لا أقول إذا ما أورن لكم إذا إنك قال هذا إن جأت إذا وحيل خزائن الله أمرك إيراده وروح المكان إيري أمره لقاض شو كن بيع نوجس عبد الله أم بيرن أذى كن خزناه يمال سماه سو توأرت وحاول يلا أقول لكم عندي خزائن الله إلى ما وحاول ما أجزه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر المعلوم كل كهربا إذنكم مشهجا كل كإيراده أيادي وحاء كان ولا علموا أقن إذن مهرن الغيب وحقر صنبانا قان إذن ما أورا غيب ألتلقي بايقان حدا بوعد يشان ما دعني أدعى بجثة وصعتانا ولا أقول أول بان أورا لكم إذنك إني ألقى ملكم باناي إذن مدهم حدا ترادان وحنو سمينا إلا تبعوا ما تبعوا مراعوا إلا ما مهانا وأكل يحلوا أيوذي إلي ألق يقول وحا ترادان مركب تكيلا روميه الرسول كراعي دينته هو غاشماي يو دافكي جيري ayaa waxaa kuwana laga dhigay kuwi wax rumooyeyna kazinda qawa kuu jeedniye sabin dara farxad ugu labada aqsaada makasimay qul waatilada hal yastawi ma agyiin al-aama in أيضاً لحيو وأنذر تسوء اللو جد به قرآن كوحا يقول دكتة الذين دكتا يخافون عبسنا يا أن يحشروا إلا كل ميو إلى ربهم رب القيامة إلا أقوك أيو فكاك عبسنا يا يا قرآن كاللو أقول دكتا يا قيامه يا رب مدن الرميس مين هذه اللو أقول دكتا وما تغلل آياته والنذور عن قوم لا يؤمنون مر كربي لو شرينايو جايسه دي سوو زنوهاي لاهمي من دوني ابكاسوك كوري كوري هوغاميا ولا شفيع من ويرجيو أما دتك ولي يا شفيعن القار يا كتر گسن حالو گدي يا لغري مايو قرشاو سمايسن لاكي انقف كنسل دي يا با الله لو گيناي حدو كو ابوورين ان يعبودو كو ابوور وكل حساب سمايا خاساي گيدو ان لعله مدنان تودا ان يتقول تقول ولا تطرد اللذين سبب النزول بينها تدوحانا بها اللي يجري قيم البلد اصحاب الرسول الله مركزين المشركين تدكان نعباين مركزين رسول كبه يجريين هنقولنين بانهم قولة باشالين قوة ارم ولا تطرد رسول الله ارم الذين اخيارتا يدعون عابدايا ربهم هذا كامو مينين تربي قال عودا يا بلاليو سلمانيو سهيديو أماريو حودواني يدعون ربهم خب يقول عودا يا بالغدات النسك خوره الأول عشية النسك الدنبر أو وقت فيما ينتولع جاي أول غدات حلو يا ذنبي ثلاثة صباح مركل عاداته إلى قراء وجهه إلى وجه فيما يسادناه ما عليك أذىك الرسول كأكرك أجمعها من حسابه أذىك حساب تولا من شيء وحبا أذىك المسول كتاي أذىك حمية صنوة حيزمايا أذىك لغول حساب تايمايا وما من حسابك أذىك حساب تالنا عليهم أذىك أكرك تولا من شيء وحبا كمعها أكرك سيد أرينيسا فتضربهم أذ أرينيد حدادك أرين لغيره ونواجد فتكونا هذا النفس هذا هو أحد أنه ليس من أبوه المين فهو يتفضل درسل أيها تفضل نقوم كنت أريه وحوه أهم ير أي أنه يقول يدي سكتعيبه اللي يري السكو عليه السلام و سلام أري لي أصحابته يساقون حقيره إنه أريانا مرهبين لكن كوانه إيمان كوذير جيناه وهذا إيه ويهدين هذا كوان دقايسه وقرناه وحوه كل كوه فري يمل لكنه غير بقلبي سقول عي أنتي وعنا أنتان كتميد كل كاس الله شجرة بعطر بصرني عيد أردت كل كوفيد نيسية إلهي ويني وأكأ أردت كومي أي أردت كعارب أذكر بيجي مي كان حاكم بوكان بيجي كان غني خزنو مال غذينا فقير سو كان كان الحق لايا كنا كوا حسدايا إذا نذكر يا جايس كوبا ليسن هاي سو مغلوب وخلال كثرة أيام فتنا دلينا بعضهم غارقون لفعل ترك غارقين شيئا كوبا لينا هو فقيرك يا غنيك يا شريفك يا واضحك يا حاكمك يا معكومك ولا كوبا ليسن يا هاي ليقولوا إني لا هذان يعني شعوف إبنيني هؤلاء كوا كان تاتيو مساكنتا الا اللي داغي حقي وهرمراي اها اولاي كوكنيه من الله اي بغالايسي عليهم قرقودا من بيننا انجا دخده ندا مكاس اي بنه الله ورم اي دانا عين باعلم الا هو قوبلا بشاكري دك كل كان ا وبروميه راعي قوا الصرايب وانا ابيي اما قوا ارداشه الرب هي الرسول هي دين بنيي حبي مره بقول عاتل هذا الرسول الله لا أقول ما دين لكم اليكو مشركين ذا انت وعاء خزائن الله إلى هب بنيالكي بافتيدى ابن منهن حدا و اي ويدين لا الهه اما ادو علاه وحي شي لا الهه من غير ما شيغان ولا أعلم الغي وحاق رسوان باناقان يذن اوليكي مرهين حدايو ويد ديشان وحان الوغين ولا أقول مرهين لكم يذنك إني آنقا ملكم باناهي حدا ديقود الليشان هنا هو حنو وحب باشر باناهي كلك باشر تبعته دينا واصلة هنا اتبعوا رسول الله هل يستوي مسيمينهين العماد ذات اندرة وقال ذات يوالبصير ذات الحجادة ومؤمنين ذات ما سنة سنة يلمضها أصنين أي المؤمن يكافر ناوصنين فلا تتفكروا ما هو إذاً إذنك فكريا مسكحيا ماللهين ومحل يدين شيئا أيها إذاً أي قراني وأن يرجب به القرآن الذين الذات يخافونك عبسنا أيها أن يحشروا إلا كل ميو إلى ربهم خبّق الله كل ميو ليس إساقو سنوها لهم إياقا من دونه إباكسك وليهم إياقوا اللهين إن ألا لو كيو أفكا ولا شفيع مدوئر كيو إياقوا اللهين لعلهم كواسيدا ساموضا إن أيا تقول ألا كبقى ولا تضربها نئريني الذين أخيارت يدعون ربهم خبّق عابدا من غدات النسخار يوال عشية قلب صلى الله عليه وسلم يريدون يجعلوا إبادة جوكتها كراثينايا وجهه إلى وجهي فلكراثينايا ما عليك هذا الرسول كأكركما من حسابهم هذا حساب من شيء وحبكما وما من حسابك هذا حساب تعذنا عليهم من شيء وحبكما اقف الأركابا حنيا سوهم كلام سوي إسأل عن لغة حساب المايا، هذا حساب تذكر كعاتاي، أتفتردهم مركا أريدي، أو بتكون واحد نقل، أتذكر عدد أريدي، علماً متقدراً من أول مين، أتذكر قدران كمله، وكذلك سيدا أيام فتنا جه أبناي، بعضهم ذكر كاركو، وبعض انقار كيكل، وحليوسي مي هيماره، وعولبوالو كلا صريه، كيفا مركا ليش كو حجدايا، أما ليش مع اوه بليني باعدهم دلكي قار قطبان ببعضين قاركي كاركو بليني ليقولوا <تصفيق> إلي إرادا كوا الله وينما دعضا أهاؤلا كوا المساكين تأمنيا من الله إله قل لديس عليهم قر قوضا إيمانية تقوكو قل لديس من بيننا لحدا ندعيقو كجيرة سيبو سلوه قل لديس عليس الله بميو سنعين لعلم اللوه قلبه بالشاكرين فتك مهدي الرومية الرعوة وإلى جاءك الذين قولوا ذي هل أريال لييري ترجى ذي يقيم قوة سيد إبعو موجيه وعلى إبعو سبحانه قولوا ذا إبعو مؤمنين تعد يكوه ما دان وأسلام إبعو من رسول كان الله فريد وأين أسلام تيد وأصده ويسيد ونشر إله وأين واحدة نسيسين ويجيين ونحريستو إساقا إسكو لغي قال تعالى إِلْأَوْحُّ إِلَوْا إِلَا, إلا جَاءَكَ أيها الرسول الكريم حتى يكون يمهدان الذين أخيارت يؤمنون الرميّي لآياتنا آيات كالنقة قد قد قد معجزة إياه وحيّك إياه كونك قوان الرميّي حتى يكون يمهدان فقل وحاطر هذا على السلام عليكم أمر إبوه فصولك بالله امرأيه إنه سوله وإياه سلامه بشاره وإياه مارك سلامتك. لا موب شارينا له إلى آخره بلاده من بلا أنت بكتب بعديا أقول وعاتلها سلام النبتي قليه نبات كل جذل جن نبات جلو عليهكم كركنه عاتلكونا كتابه الله ديجي إبر كتابه ربكم خبجي وحده على نفسه إستجع الله النبتي سكر كذا وكون ديجي الرحمة الله كون إذن كسمو من إنت إن لا إنت حريزو أي إبر ديجي كون ولفرنتي باسعوتا أحد قلت إلى هذا أنه أرنك وحاول من أحدك هم ملا سمعيه منكم إذنك مؤمنين تأذنك ملا سؤال حمال ملائك ماهيدين نبيا الماهيدين رسول ماهيدين قفتا إذن إذنك إمانكارا أحدك إذنك إذنك ملا إقف سمعيه إبي خبر مغنمه سمعيه ثم قدال خابة كل مغلا من بعده قفتها دو سمعيه قدال همالكي سوى ناجية فأنه إبه غفور الله لا فايا والرحيم إنه حريسان أيهوه يكده وحتى هكذا تقف قشان توضع إذين فرون لإذين كن حمايه سيدا مؤمنين توسقوا وكذلك سيدا هذا لكتل آياتك المعنى هذا وكنا نفصل وكنا نفصلنا الآيات آياتك هو لتستبينا إلى عاداته سبيل المجرمين كوالزنبيه دوه ووهي ودده بإلي عطاة واللغال لحظه لقونا هانولو أيها الأيات كوالعطينينا خديلنا بيقى عليه السلام والسلام شركي قودي عبادة ودعيوه يريح آيات دانات من قلوحات لها الرسول الله إن يانيقا الرسول كا مهيتو الله رابي أن أعبد إنه العابدو الذين على البتعاد تدعون الذين عابد إيسان من دون الله إبوينك أسوك واحد عابده إيسان إذا الكي إنا العابد والله يقرر يا بي قل مرلبات وعاطرة لا أتبع راعي مايو أهواءكم وعن مانكين لما سقعدين حواذين أتقسمه إيسان راعي مايو قد وحارونا ضللت إنا بعض يودي إذن حدان إذن كن وما أنا مريئه من المهتدين إنتهانون تلكميدي مايه كورتانيك إذن راعوي والوحاطر هذا رسول إني الرسول صوبانه اني انيقا الرسول حرابيينة حجاعد دوشت بانكو قسوكناه من ربي خبقه الحقه بان اقسوكناه وكذبتم إذ اننا بانيسه به الحق انيقا ان قسوكناه بانيسه ما اني اكتايدا مياد ما عذابكات تستعزلون دك دك سانه يسان به عذاب ان الحكم كدوانا اماها إلا لله ابا ايو قدوانو هاذي ايو قدوان كاذو من المريعي نجلو نقصو الى اوحوشيك الحق حقوشيك وهو ايبانا خير الفاصلين انت وعكال ابن الله هو خير بنو والوحاة لهذا الرسول اللو لو قر ان عندي انيك اكتئذوها الله ما عذابك تستعجيوه اندك دمسان ايسان به عذابك لا قومي الامر أمركوا ولا دم يستيلا فلا شيء نوا دم الله بيني أنا يا هو بينكم إذا كلا حينا مر الذين بعد إلا أتلقى عن جدك جري الله تلا عزته الله نصير الربو يا له ما يريد ويحكمه ما يشاء والله هو بوينه أي علمه وأقوم بذا في ظالمين تسكت المفلو يالك أقبل الدلما أشرق السماء النفط ولا دلما أو أمرت بجعله وكريه بدرجه أدم هذا وما قدر الرئيس إلا الله حسابته مدونة أقبلنا مريم جاءك عند رسول الله فوجئ من الذين أغيارته يؤمنون الرميين آياتنا أن لا آياتنا غير الرميين حقول وحاتر هذا سلام النبض قليه مصيبة من العدوم بل لقنا نبض عليكم كركيناتي كتب ربكم تبقى <تصفيق> الوحود على نفسي نفسي سكر كده وقود لك الرحمة لكم عريس إذن الله إذن عريسه أنه أهر كان وحوهي من روح حملا سمعيه منكم إذنك إذنك ملا سوء حمان سمعيه الجهالة أقول الله أنك سمعيه ثم كجده تابكن لغضا من بعده انتو سمعيه كجده هو أصلح عملكيس هو ناجيا فأنه إذن ففور له كوب قو عنافيا ريم به اونا وَكَذَلِكَ وكذلك صله ايات اللَّهُ لوحه جاي إن إن اي انفصل وكله بيديدونا على يا كوسوسه لتهتدي ان تكون هنونتن هي ولي تستذين ان اعاداته الله نحيط والله غابي هنعبد إن العابد الذين تدعون عابد إيسان الذين وحى هتدعون عابد إيسان من دون الله أبا كسوك المخلوقات هوا الله كل قل وحاطر هذا لا أتبعوا رائم أيه أهواءكم وحاد مسكعذين لي مانكين كسما إيسان إذن كو رائم أيه الدين أبا يانا إستاؤهم رحسنين أدوحارونا فللتو إنا إذن هدان راعو وحن دينكو سيقا وما أنا منيه من المؤتدين إنت أننظن كم إذماهي قل وحاسر الله إني أنيك على بينة قرع تقول كذبانكو سيقناي من ربي كبقى الحقيبانكو سيقناي وكذبت وأدباني سنبيه حقانكو سيقناه إذن كديدة ما عندي أكتري دماء ما عذابك تستعجلون فكتكساني سنبيه عذابك إن الحكم قرس فسانا وما اهان إلا لله ابا كاليكي أي حقوم المرأة يقص يقضي الحق غيرك له يقص يقضي أم يقضي أم يقضي أم يقضي أم ابا وحسكا أما يقضي وحكم الحق وحرنتها وهو خير الفاصلين انت وعكرة بالحسن الله هو خير بدون وعدلي إيا قوم بإسخدار صدي قل وحاتي لذا لو قر أن اندي اكتايد اهان لها ما عذابك تستعجلون دك دكسان عيسان به عذابك لقول لي الأمر أرمتوا ما ماللهي تفرح ماذا إذا أي أنت أكسوا قارتين سبعة دي بان اسمب حتى أنه أقعان تكوهي والله ينباط إلا يا وحما أنت إذا كجرين وليو حاطر هذا لو قر أن عندي أكتئذوها الله ما عذابك تستعجلون دك دكسان عيسان به عذابك لقول لي الأمر خلدوا ولا دم يسترلا بيني أنا يا وضعينكم يدينك دحينة إذا ما سيدانن والله أبى أعلم وأقوم بذا بظالمين تركتُهم فلو يالك فيحاسبهم على ظلمهم وكل حساب تم دونا يجزيه علي والله أعلم.